ห้าสิบสามสามร้อวค้าสิบร้านค้าเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن ملحمة محل ج ز ا ر ة نبحث عن ملحمة. نبحث عن ملحمة. نبحث عن صيدلية. نبحث عن س ي د ل ي ة เรา ن نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد ن نشتري مارتاديلا سلامي. نريد أن نشتري أدوية. نريد ن ش ر ي أ د و ا نريد أن نشتري ا د و ي ة ن أن ش ت ر ي د و ي ة نريد ن ش ت ر ي ي ة ن ر د م ن نشتري نريد أ ر د و ي ن ب ي د ن ن ح ت ر ي د و ي ة ن أن ش ت ر ي د و ي ن ش ت ر ي ي ة ش ت ر ة د ن ن أ د و ت ر ي ي ة ن ش ت ر ي ك ر ة ق د م ن ب ح ث ع ن م ل ح م ة ل ن ش ت ر ي َ م ر ت د ل ة س ل ا م ي ن ب ح ث ع ن م ل ح م ة ل ن ش ت ر ي م ر ت د ل ا س ل ا م ي ن َ ب ْ ح َ ث ص ي د ل ي ة ل ن ش ت ر ي أ د و ي ة ن ب ح ث ع ن ص ي د ل ي ة ل ن ش ت ر ي ا أ د و ي ة نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. ديشان قمّالع مالع هاران كايل كرّج بلّد. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. ديشان قمّالع مالع هاران كايل أبّجّار تايل باف. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن สตูดิโตดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานอ ب ح, ح, ح, ح ث عن محل حلويات อภมัลวยอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนอ ر ي د, د ت ح ต ي د อดีนั้นอันเฉิริยาข้าตม ا ริดแต่ ค่าเตมอันที่จริงดีฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพอรีด تحديد ا นันฉันจะซื้อฟอันที่จริงดีฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กอรีด تحديد ا นันอร์ตา تحديد أشتري ط ر ت ة د ي ฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. د ي ฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อ ف ي م أبحث عن استوديو تصوير. لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. ديشن ا กำ لمع مال หาร้านขายขนมหวานเพื่ تجشّر كيك. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتا. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتا.